النفط النفط من أهم الثروات الطبيعية في العالم لذلك يعده بعض الناس الذهب الأسود ويعده آخرون شريان الحياة لأن السيارات والشاحنات والقطارات والسفن والطائرات تعتمد عليه كما أن الكهرباء التي تستخدم في البيوت وأماكن كثيرة أخرى تؤخذ منه ويوفر النفط نصف الطاقة التي يستهلكها الإنسان تعتمد معظم الدول الصناعية على النفط وتستخدمه في أشياء كثيرة منها استخدامه وقودا للمركبات واستخدامه في صناعة المنسوجات ومستحضرات التجميل والمنظفات والسجاد والبلاستيك والأسمدة ومئات المنتجات الأخرى ويحاول العلماء البحث عن بديل آخر للنفط ولكن يبدو أن البحث سيستغرق وقتا طويلا يوجد النفط في كثير من الدول ويقال إن احتياط النفط في العالم يصل إلى نحو 900 مليار برميل ومن أهم المناطق التي يوجد فيها النفط دول الخليج العربية وبها نحو ستمائة وستين مليار برميل وفي السعودية نحو خمس احتياط العالم وفي الإمارات العربية المتحدة وإيران والعراق والكويت نحو عشر احتياط العالم والنفط محدود في العالم وسينتهي في يوم من الأيام ولذلك يجب على الأفراد والدول المحافظة عليه